أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافٍ عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا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 وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيي لم نجعل له من قبل سميا قال رب أني يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين, قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آيه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 قال انما انا رسول ربك ليهب قال إنما أنا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا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 أكلم اليوم إنسيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيء أنفريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسا ان وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه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 إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا زراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم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 يا ابتي اني قد جئني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك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 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْحَاقَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ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 ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولي بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم؟ أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا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 إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا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 بسم الله الرحمن الرحيم طيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشى